ولا تيجينا دقيقة، أجدش الصيحة حرفية، أجدش ساعات الموساد، أعرف أكثر ساعات نجد، أما شو غير عربيه عاجمية، وهل جوريش، شو غير عربيه كثير شراهة غير مصرفي مين أنت يا فرعامة، ما شو بالالف المقصورة نحو خبلا والممدودة نحو حمراء ممتنع صرفه البتر. وتأنيز بألف بانه مقصوره و خمله حامل خمله و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره اللي غير و خمره و خمره و خمره و خمره و خمره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 بعدها تأنيس شو مقصورة موجو ممدودة غير منصرفة موجو غير منصرفة بنيه لأن الأليف قائم مقام السببين شونك ألف مقصورة ألف ممدودة في الجهة دو سبب حصارة كبير دو سبب التأنيس واللزومه تأنيس نتأم مؤنف لا ما أعلم من سببك يسأل لزوم التأنيسي شو ديها السبب يتر لزوم التأنيس يعني ناكلية تسرورية بين أماله منك من كيفية و من مواصلية و كهسية مذكرة توجه بي ارادة جاء شيء بيطر غير مصرفة هميشة فكأنه انسى مرتين و لوزا دكرت تاني سكيان المعرفة شرطة جوارم ولا يعتبر في منع الصرف بها إلا العالمية معتبر النيه لغير منصرف بونه بمعرفه جزء علميه يعني وقت المعرفه الشائكه كعلامه لذلك وجوبي نماءيه و تجتمع مع غير الوصف يعني مثل الوصف ايش هو الوصف يعني علم وابراهيم فابراهيم يترتب وصفه كونه هو اللي را ده ترج اجتمع غير عربي دراهيم نهو عربي أحمد أحمد علمي جميعا أحمد يا أحمد علمه ووزن فعل جيس ووزن مازيلا بالفعل أمن شعرنا الدرس السابع تتمة أسباب منع الصرف باقي سبب لي كان العجمة عجمة يعني غير عربية وشرتها أن تكون علما في العجمية غير العربية وزائدا على ثلاثة أحرف شرتي وساوى مع لم بد عجمة كمان لا عجمية شانه عربية نوى هل عجميتان لو وقتها كوا إسقاطين ليكذب عنا علم إسقاطين ليكذب ونسيح البرزيع و... بيوج إبراهيم إسناوي إبراهيم عربينيا لو جليش إبراهيميا بكر بدها المزودة على البوا واسيحها في زيادة أو سلاسيا على سيحها في مو متحرك وسات وسات كم تحرك لساق النبي وقلا ماك كيجنوا كرزاد نوح يا لجام ولجام منصرف مع كونه أعجميا لجامي يلغاو لغاو أسفوشت لجام لفاسيا لعين واك أعجمي ش عم كلمة وهذا العربي اللي قام بوه وقفبوه سجين وعربوه لأنه ليس بعلم. جنس وقت وقت هو ليس بالعلاقة العالمية وخطب خطيان اللغة ومزية اللغة المخصوصية على اللغة إسجنتها عالمي أدر وأن محاولات مصريفة لسكون الأوساط فيهما هنا محاولات أجرت على من سحر في جنا عجمي ش أما شو دوستك كان ساكنة غير منصرفا فاين مصري فاين ما زال الجنب عمل الششم و ان أن يكون على صيغة منتح الجموع شرط جمعه و سبب صيغي منتح الجمع بيئك لو زيادة جمعنا في اليده هو أن يكون بعد ألف الجمع حرفان متحركان نحو مساجد ودواب دواب بشين ألف الجمع كادو حرف المتحرك بين مساجد ميم و سينكي حرف أفريم مسجد كاز أو ألف عيامة الجمعة بشين ألفات جيد أو حرف المتحرك دواب ألفا كاب بشوين دودان بيمانهز، رؤسا دواب بيمان جاهد قمبوس دواب، أو ثلاثة دو دو دو أو, أو سته ساكن غير قابل للتأق. يا سحر ببشون ألفا كابي كوستي بي، وأو ألف مصابيحاتوني جماليه فهو غير منصرفه وليس سيعقلا اجر او شرائتك يا موجوده سيعقل برازيما فاعل وليس شغتين تاني سيجرد يا فرازنا شغتين تاني سيجرد منصرفاني بقبلهم اتها شغتا اجرد امانه منصرفه سيعقلتم السيقلا لانك سيكشف شركه جبل فرازنايجم الفرزينا فرزيني وزير لشتر الجاف شكرا جمع البوزير العربية الأربع سيئة وليت بيجنهي أولا بيجن الفجرين والجمع أيضا قائم المقام السببين جمع الفجرين سبب دائن شيء الجمع وامتناعه من أن يجمع مرة أخرى جمع التكسير سببكي جيكيا جمع سبب, سبب دونيا أمسكئة ممتنعة لما يكدب حيث الجمع كليده هذا هو جمع كليده وأخير العربية بعض الكلمات فهذا جمع الجمع كليده ولكن يجب ان يعني هناك اكل يعني هناك اكل من جمع اكل من هناك اكل من هناك اكل من هناك اكل ترتيبه، هناك اكل من هناك اكل من هناك اكل من هناك اكل من هناك اكل من هناك اكل من هناك اكل جامع که اگه نسردی انتهای جام عجیب نیش، اگه نسردی نمیتونم دوست داشم. ترکیب یعنی چه؟ یعنی ترکیب مزجی بیه به بایت اعتبار بایت چون که توضیح من درد درسی که نازمش درسی بود، که وقت من ترکیب او، وقت واسه ترکیب وصفیه، این زیدون قائمو، زید وقت اضافیه، اینو کتاب ورجلیم، کتابو زیدیم، وقت واسه ترکیب اسمداریه، دروسا، أما أنواع التركيب، وأنواع التركيب تركيب, مسجي. تركيب يعني دود أنا كلمة واتيك لحكم كلمي ويتن ويتن أصلاف أصلاف أحد يعني عشر يعني يعوض تركيبك اللي أحد ولا هذا جيشنا تركيب مزجية. جاء هنا. أولا علمو تشتغلتر أما أنا غير المنصرفا جزء أغارية المبنية كان لفتح جزء الدوم يعني غير المنصرفة في وشرطه أن يكون علما شرط التركيب أو زل علمها بيت غير علما ليت بلا إضافة ولا إسمها تركيب كيش وقبع لباك بعلبك لباك مركبة بتناقشوا جزء أولي من سلف فتحة بعلاء جزء دولي بكو كير مسلا تجي على هذا بعلاء بكو أو بعلاء بك مثلا نزيده بعلاء بك بيدرس شغلة جرا لبنانه. ذكر الخبر جب على بكو. دخلتوا بعلاء بك. مررتوا بعلاء بك. إن عبد الله منصرف للإضافية دمديد الجيب إضافية. وإن الشاب قرناها مبني للإسلام. او جو که ام اصناده او تزیحه با مرسوا که تا ناو با کسی مثلا فس گه ایجین جا ازایدون خاصا جا زيدون که ناو و منعوه که ناو بنو جا ازایدون او بیشن ترکیب اصنادی که بوس ناو با اوفرده دهی جمعه که با ترکیب اصنادی خواهی مبنیه چونکه جمعه سیدر در نتیجه وقتی تو ترکیبی پی در رأی تو جاء زایدون ای که نای گوارید چون که جمله که منسوبه مرار تو به جاء زایدون چون که جاء زایدون بسر یه بو سناو بو او این در اما مبنی بو اسناد ایسا خرناها بو سناو بو کسیگ شاب یعنی شیبی تیکب موی چرمی کرت سری قرن یعنی هم موی لجانو سروشتا بجنک یعنی که نویت که شاب خرناها یعنی لا يمبوس الناوبين لا يعني مو يسوي كذي ميجيت يكتفت أنا وقت يقولي أنا جاءت وزي أنا جاءت شعب جاءت فعلا شعب قرناها أو تركيب إسماعيل محله المرفوع هذا رأيت شعب مررت بشعب قرناها تركيب إسماعيل مبنية الألف والنون الزائدة شرط هشم وشرطهما ان كانت في اسم ان يكون اسمه علما الفنون زائده اجل اسم هو او شيء اسمك علما مثل عمران ناء وعثمان او الفنون الزائده هو على الاشياء و سعدا سعدان اسم منصرف او زميدان يجري تمرين ثاني شو بده بوجه لانه اسم نبتين وليس عملا ناو جي كايد علم نيجي ناو جي عامي كأنه شديد مشاهز ليه هذين ألفون منصرفه وإن كانتها في الصفات فشرطها أن يكون معننسها فعلانا أجل هاتوا للصفة دابون شرطقي وسكة معننسقي فعلانا نبيت أجل فعلانا نبو غير منصرفه وإلا فعلانا بمنصرفه وجنشوان كما أن سقيتات يا سكران معننسقي كذا سكران نمس ندمان منصرف أبو تنقل ندمان مع الناس كا مع الناس كيبي وزن الفعل وشرته هو أن يختص بالفعل شرته وزن الفعل هو زي اختصاصي فعل بيان وزنك هاد لفعل عادي اسم إكمني أبو وزن أصام ضريبة إذا اسم إكمني أبو وزن فعل على العربية يا شمرة وزن فعل على اسم إكمني أبو وزن فعل إذا أردت أن هذا هو وزن الزريفة إذا أردت أن هذا هو وزن الزريفة يشمر بأبو أو غير منصرفة اختصاصي وفعل به وإن لم يختص به إذا أردت هذا هو وزن أبوك لإختصاصات أفعال نبو بلغاً اسم إجمال بابا أو وزن قلعه فيجب أن يكون في أوله إختار حروف المضارعة الشيء الأول هو أن حروف المضارعة أتينا موجود به ولا يدخله الهاء. أو نفسي تعيوه للناس و تعيوه مثلاً أحمد أحمد غير المنصرفة كما هو فعلية و عالمها و هو اما و مغزيبها بإفعالها أما أفعال مختصة بإنية أفعالية كما تفعلية تنزيلها و فعلية أفعالية و إستدامة شبهة فعلية فهذا هو فعلية فعلية لأن ولا جو ثاني لاحمده يشكر يا تغليب نرجس انا لا اوتديوس هو يعمل لقبوله كقولهم ناقه يعملذ تاخذ يعمل الدنيا ويشتريك كاري أن كل ما يشترط فيه العالمية وهو التأنيش بالتائي والمعنوي والعجمة والتركيب والاسم الذي فيه الألف والنون الزائدتان وما لم يشترط فيه ذلك ولكن اجتمع مع سبب آخر فقط وهو العدل وزن فعلي إذا مكرته انصرفا مخعدة مهمة يجب قشر أوانيك علميتك كشفة إذا لو على لو أسبابك بوشرت سبباً كسبب دومك أن علّم بي لا علّمها أوشرتها تعابذنا تأنيس بته تأنيس بته وخطي لأسباب غير مصريفة كذا لا علّمك أبي لا تأنيس معنوي يا عوج ما يا تركيب يا اسمك على بنون زائدية أبي وحتى أوانجت أميانتها شرطني يا ولد لك سبب تراكوبون سو تعابذني العدل وزن الفعل وقت قصد التنجير لي بي منصرفه مثلا احمد وزن الفعلي هسو عالمشه درسا امور يجي جاء رأيت احمد رأيت احمدا مررت باحمدا درسا اذا قصد التنجير لي بي يلي احمد مشخص مورد نظرنبي احمدك جاء احمد احمدك هاد احمد مشخص مورد نظرنيا رأيت احمدا أحمدي كم دي مررت بأحمدين، أو أحمدي نكرني كذا إذا نكرته يعني ورثيك قصة تنجيل لك في وق معرفتك يا بغل ده فيه إذا انظر جابوا خو زحية إجى أما في الخسم الأول لدسي أولك على ميديا ينتهي شعرته فالبقاء الاسم بلا سبب شو جيت إلا سبب إلى اسمك سبب لا أحمد دو سبب تانيه يجي على ميدله وزلفعل بن.ذاي فك توقفت تمجير الياكر على ميدله لأجل. دي على ميدله هنا جاءت وجهك. أكيد يا أحمد لبار لا بخاطر علموا وزول فعل كرديا درس أمس سبب كي يؤمنتو لا مثلا كمان درس ميا وقت هالحم مثلا هالحم ينجا إحنا تزيحم وش مثلا شو فعل شهد أونية الحط ما لهيني شابي غير علم شابي فسأقول سبب كي يؤمنتو هو تزيحم ترى غير مع الناس ميا ذاك علم رجاء ثلحتون ثلحتون أجيب برشا برشا توقفت تنكير كردية يعني عالمية زائل كردية شبه حلم معرفة سيدر لعالمية زائل كردية يسد تاية تأنيسي أمانته فقط درسا تاية تأنيس اگر علم نوية شرطه, نيس شرطه نيس. بس نوية فسيدر سرابينا ناقصه أصلا يعني عالمية اگر شو تأنيس تأنيس معنوية تركيب ألف منه نشأة خد عثمان مية تنتهي الجبر. جاء أصفانون على زائلة. إذا لو ألفونون جزء عوامل النهجانة نية. شون الفنون زائد وقت يجوز عوامل النهجانة كلا علم هذا بقي فما علم نية. قس ألفونون يجوز أسباب نية. أو زى يجي للدعوة عوضها لو هناك على باقي أسباب ما فيش أشيء. قس فلبقاء الاسم بلا سبب. سبب الها مين هذا خد فيه. أما في القسم الثاني فالبقائه على سبب واحد دسيدوهم سبب أمانة ويددوا سبب نيات ده سبب يجي شافيني بغير من سير يقول مثلا آه عمر آه عمرنا عمر الدسائ الأول الله شو كت قصة تنكيرية فيه عجماتي جب دربنا خوا يدخلونا بلا سبب أما أحمد أحمد أسمه لبر در عالم ولا ما هو درس عالم ده يصير قصة تنكيرية عالمية لا شيء ولي وزن فعل هاي مانته وتشوف وزن الفعل شنت من على نابي أكيد غير على مش هسبب بي ولوي وزن فعل بتن يا يخوي كافيه وخير مصريف كدل مية تقول ليش الدوش هربي شو السبب نمانيتهو شو هيكي غير سبب كان بمانيتهو كل ما كان ده غيره مصريف آم فصلات بتجربو مثبت يعني كل جوانيك أي خيرين بيان سخدين صديك هذا كام توسي حنا توالن خاذ دركتم لبقائي الاسم بلا سبب وجه يجي وقت اما قس تن في اليقين على ميه الاشياء دي خصوصا كندر امينتو بلا سبب هذا فقط كان اسامه اما تأنيس عجمة وجمع تركيب الفنون وقت جزء اسناب النحاني غير المنصرف الا علم ابي و الى اجل الفنون لعلما نبو تعنيث لعلما نبو عجمي لعلما نبو تركيب لعلما نبو غير مصارف ميه جزء اسفر ميه يفهمك توقف التنجيره يعني علميه زائده يرث اخذ علميه الزائد في اواندر قد بقول ايت جزء هذا الموضوع مثال بير نقطه دونا النظر فرق زيد دوادر زیاد آمر ایجیم زیاد شرطیم مثلاً ایجیم من وقتك کاره کم آمر یج بیه خafa پس زیاد بشر تا وقت آمر آو کاره بکاره ایجاد ایسا اگر هاتو آمر کردیم ایشکات آمر نهیدن خود میخواد زیاد آو کاره نه تعریف سبب نمیگه تو مکاره دار ایسا علی و رضا بدو نزد علی ایج اگر رضا بیکات کی روزاج ناكل لتكسي ده ليس الرزانة بيكات علي حاضرة اياميك الرزان ناكل علي لتكفر كارخ وكارت خرار الجامعة الجامعة أولا سفرنا تعملين وكل ما لا ينصرف إذا أضيفه أو دخله اللام دخلته الكسرة في حالة الجر ليس غير منصرفة كان أجل إذا خبطية يعني بيت مزعف يعني فلان داخل صاني بيت اید رکسش به حالت جرّدا خاصه گند. آره. عوادت تمنی هر نادری. جنگ وقتیک غیر منصرف تمنی هر نادری. اضافه کریا اضافه کی مخالف تمنیه. فسریون نادری. علّتامی به حوض سری هر مخالف تمنیه علّتام. پس کلمات غیر منصرف. چه لحاظی که اگر اضافه کریا آنو علّتام داخو صریان بود درنتیجه اکیه کسریان بین بی. منصرف وی نه دقت تمنی بسیار مرجان. اضافه کریا آن علّتام شوف ك الجانب إسمية يعني تقوية به. أخذ إضافة لخواصة اسمه. أعرف لا مش لخواصة اسمه. يعني اسم أحمد أن تجب لكم. جي مرتوا بأحبابكم. بلا يا ولكن هذا هو مسؤوليات كثيره لانه يجب ان يكون هناك فصل به فصل به فصل به فصل به فصل به فصل فصل الفصل الثاني في أسماء الأعداد. راح أقول لي اسم عدد. اسم العدد ما وضع ليدل على كمية ال. كمية نعم. كم خو؟ تجدي هذ كمية؟ لما كده شو بمشدد من جديد؟ نعم. كمية, كمية, كمية, كمية, كمية أحادي الأشياء. اسم عدد. أو سك وضعت لي هذا لازم تعرف صار. شند بودنة واحد قال لي شو همیشه یه چنگ بودن، چنیتیه کهی، زینه کرد، دلار دکارتی. اصول اسم العدد اینتا عشرة کلمه، آو اصل جلیک اسم العددی لی درسید دواضع کلمات. زین دواضعان کلمات بیک و تیکال یکین. ایتیج و ایوین اینتا کل سیزی عدات. واحد، همای وقتیتها عشره ولی من اجمی واحد. اسنان صلاصة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أما ده دعنا يكتهداء مئة ينصف صد ألف ألف نعمل. ألف حرف ألف أكز. ألف اما اصول اعداد إذا يجي استعماله في واحد واثنين على القياس أعني يكون المذكر بدون التاء والمؤنث بالتاء يفود وقته لتك معدو غير ذكرتين دقيقة, دقيقة بروزن قاعد وفق قاعدك أبيتك مذكر لتك مذكر مؤنس مؤنثه معنسة مثلا يجيين رجل واحد رجلان اثنان رجلان مذكر اثنان شبو مذكرتين يجين امرأة واحدة امرأتان اثنتان يكودو عدد ومعبود بيكو تتابخكا اصلا اصلا اثنان اثنتان ابو تاكيد ذكرنك ايه هل اتوان يجي رجل يعني في ايجيك رجلان دوبيا ما انا ومن ثلاثه الى عشره على خلاف القياس وللنفس يوت هذا اذا يعني جاء اعني منظورا للمذكر بالتاء للمؤنث بدونها بومذكر بس هاي بو وبومؤنث بهاي تانيث انغي جاءني ثلاثه رجال ما هو الرجال معددك مذكرة جاءت تسيرك تاني سيجن لازم مفردك رجال رجل إذا مذكرة مفردك لذا ما الرجال مذكرة مفردك يجي ثلاثة بكير جاءني ثلاثة رجال أولا ترتيبا رأيت ثلاثة رجال مررت بثلاثة رجال وهذا الثلاثة يعرف المختلفة با توجب مذکر بونه معایده کنیچه خیلی صورت تا نسبه اربعه چه واسه خمسه چه واسه تا اچه قرآن فرمه خلق عصمان زوی ما کده في ستت ایام یوم مذکره واسه ستت به صورت معنیسات یعنی فرمه ایسه برقسی چیجا مثل درمو بو معنیس بیتی جی سلاس و نسوه نسوه چون که جمع نسا او یعنی جن سلاسه جی أربعة إيجي بومذكره هاي، بو شوالي خمس إيجي، ست إيجي، سابع إيجي، بأوتيها. قلنا فرملة سبعة سماعات. السماوات السماء، مؤنثة، ثم مؤنثة ساوتريا، وزع على هذي كالصفعة وذكر هذهها. وبعد تقول إسحاق اعداد ستة دكتوابو دهتها نوزر بقدر كان يعرض وانظر يعرض شوارد بيت. لحاله تيجوا العشر تقول أحد عشر 11 أحد عشر إذا تكيب مسجية أم عدالة يعني اللفظ كان مركب بيكة ومبنية سلفة حن. أدو جزءيان. جزء, جزء دواز نبي كدواز جزء أولي معربة جزء دومي مبنية سلفة حن. إثنانين إضافي بلا عشر لإضافة نورق ذاك أو أعوان في تسليل حالة على مرفعك يجي جاءني إثنى عشر رجلا عشرها هل ما بين السفر رأيت إثني إثني نيبوة نولدها كذلك إثني عشر رجلا مررت بإثني عشر رجلا أمدو أعوض خارجك إذا يعوض وباقيك هل جزء ينبين السفر جاءني أحد عشرها هل جزء ما بين السفر رجلا رأيت أحد عشرة رجلا مررت بأحد عشرة رجلا برجور شلواسة سلاس عشر يا سلاسة عشرة بنت... عشر. برجور توجهك عنيش زابديك هذا كجزء أول لم أعدادا حروق أعداد أول كبحث ما كد خلاف قياس من خلاف قياس كاريه عندك هاد اللي يكو دو كبر قياسية أما ست جاءني ثلاثة عشر رجلا في عرضة رجل مذكرني ثلاثة ما يجي ولا يعني لأعدادك كالتركيب جزء أول مذكرة لتك مؤنسة مؤنسة لك مذكرة جزء دون برعكس أول تجنيبان للا الرجل مذكرني ثلاثة أجي وللعشر أجي وللإمرأة ثلاثة أجيت عشرة أول جاءني ثلاثة عشر رجلا رايت ثلاثة عشر رجلا مررت بثلاثة عشر رجلا ورجعتني ثلاثة عشرة امرأة رأيت ثلاثة عشرة امرأة مررت بثلاثة عشرة امرأة هرتا نوزدة فم ترتيبا؟ أجدبا نوزدة بي سي جل عشرون أربعون خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون. أمانا. لما أنا يجي أشلون رجلاً، عشرون امرأة بلا فارق. إيش فاخدنيا؟ تسعون رجلاً يا امرأة. يفاجر هادو معتوف ذكر. أعداد معتوف. لأن أعدادك يك لعقولاً كعصفير وسر يك لعدد مفرد. يجي واحد وعشرون رجلاً. لا خو عشرون وثمان تا آخر بسورة عشرون صابد أمينته ده توابية أما واحد وتحسين بيعتبار مذكور مع أن ذوق فقين أكتر لسية ودبرة فشافش روعة دو لسية وبر رجل و مثلاً عشرون رجلاً بيسو زدانا عشرون هم بساد أمينته أما ثلاثة بومذكور ديال الرسول مع ولكن يقولون مؤنث الناس يجب ان يا مثلا تسعة وتسعون ان يكونوا من الناس فيك ان يكونوا من رجل يجب ان يكونوا من الناس يجب ان يكونوا من الناس وتسعة ان يكونوا من الناس يجب ان يكونوا من الناس يجب ان يكونوا من بامكانك ذلك لزياده جديده وهم نختار التراك النووذي